يا قومنا الساحد عدوا لماضينا فذاك يا قومنا فَذَكَ يَا طَوْمَنَا أَسْمَأَ مَالِيْنًا وحقِّقوا إغوة الإسلام وحدا سنالك تهابا وتخطنا أعادينًا وحقِّقوا إغوة الإسلام وحداتنا لكي تهابا وتخطنا أعادينًا لركي تهابا وتخطنا أعادينًا كُلُوا بني أمتي لحق أعوالا صفوفكم جبنا وشبانا بني امتي للحق اعوانا ووحدوا صفكم جبنا وشبانا ووحدوا صفكم جبنا وشبانا حققوا اخوة الاسلام وحداتنا كنوا لبعضكموا يا قوم اخوانا يا, يا اخوتي رايه الاسلام تجمعنا ووحده الصف يا اخوانا مغاياتنا يا اخوتي رايه الاسلام تجمعنا ووحده الصف يا اخوانا مغاياتنا ووحده الصف تجمعنا ووحدة الصاف يا أقوام غاياتنا جعل الاسلام وحداتنا سعيدنا يوم ان تجمع اماتنا يريدنا يوم ان تجمع اماتنا فواتي <تصفيق> واحد الاهداف وانطلق ولا تقودكم الاهواء فتفترقوا يا اخوتي واحدوا الاهداف وانطلق ولا وحققوا, وحققوا العلم وكلف وحداتنا إلى السآلوف يا أخوى من السابق وحقق إغوة الإسلام وحداتنا إلى السآلوف يا أخوى من السابق يا إغوة الدين من عرب ومن عاجم بوحدة الصاف نسم في در القيم يا إغوة الدين جئني بوحدة الصف نسمو في ذرى القيمي جئني بوحدة الصف نسمو في ذرى القيمي نحقق اخوة الاسلام وحداتنا فانتم منبت العز والشيمي نحقق اخوة الإسلام وحداتنا فانتم منبت العز والشيمي فانتم منبت العز والشيمي